بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد اا وكنت سؤلخ جيرني منظومتي المنظومه الميميه للعلامه حافظ الاحمد الحكمي عليه رحمه الله قيمتي وكاغادله علمي هي شرفتيس واينو سيغار او سؤلخ جيرني اينو دم بي بيت كا سلطه اليد بالابدان قاصره تكون بالعدل او بالظلم بالظلم والغشم وسلطه العلم تنقاد القلوب لها الى الهدى والى مرضات ربهم كاينو دم بيساي او الشيخ يقول <سؤال> ساري <سؤال> سلطه <سؤال> يا ودا مدك يا مد علمك هي مثاله كانا سدو كذلك هلكاس حلقي خوارج توي بحضي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خليفه ها واتي خوارج توي بحضي وهي سكور صادين مغالى ليلاده نهروان قد دينا ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu warḍahuhu hudray abdullah ibn abbas abdullah ibn al-dooday waxaad ku haystaan booyii khalifka muslimiinta kadiibna door qodobay soo jeediyeen qawtki qodob uga jawaabay xujaj iyo adillo dul dhigay fala sheega 2000 oo kamida bay markiba ya kasoobaxay riwaayadi qarro xileen afarkumba kasoobaxay oo xujadi oo yaani abdullah ibn abbas ku ogey ayaa ka intay isoo hogan sameeyeen bayna dagaalkii in lagu baabaa oo ay ku leecdan mooyaan ma keenin inay quluubtoodu isoo hogan sameeyeen marka xujadu mar walba ilmuhu gacan ta وقهريا ويذهب الدين والدنيا اذا ذهب العلم الذي فيه منجات لمعتصم العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه اهل السماوات والارضين من لمم كذلك يستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم weli wuxu tirinayaa fadaaisha cilmigay ehelkiisa wuxuu yiri waydhabuugaya adiinu diintu way tagi wadunyaa iyo adunyaduba idaa gortii dhaba u tago alilmu ilimigu markuu tago aladi cilmiga soofiyihi dhaxdiiso ay ahaate manjaatun badbadu limu'tasi min ridi qabsata ilmi ga ruuha qabsado uu ku badbadayo ilmi ga markii la waayo u tago dunyada taqtay aakharna iska badawrkeeda tayb nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu tilmaamay qiyaamada soo dhowaan sheedaa ay calaamado lagu garsto wuxuu yiri in min ashraat is saa'a an yurfala ilmu qiyaamadu inay soo dhowdahay tabxan waa aalamku oo fasaaday waa adoonkiyo gabagabaa علامات كل وقوع مرتبه واحده كميدا علمي ان لا كوري له ان علمي لا قادو طيب مرحله علمي لا قادنا جهلي بابدليه علميي هدي لا قادو جهلي مشى سوغلنا وحا كخيقا هرج ماركاس و اكثر الحرج ماركا ديق داتا يا ديق قبت يا فتن يا فساد ايع دنيا يا اخرتي باغاده لان وحو علمي wa hadadka ka hor istaagi laha ka cilin laha ba meesha ka baxay hadii cilmi la waayo marka adduunyana la waayo diina la waayo cilmiga tagitaankiisu marka waxa way laba sidoba waa ku iimaanayay mid ka baad weeyaan hortu cilmado dhimataa cilmiga in aan laga reebin waxa ina ka bilaabaneysa inay dadkii cilmiga xambaari laha cilmiga barashadiisa ka yaani wax way ay ka leexda واما الدنيا لاا دوورته اما, أما يراتو. يراتو علمي غا ادنيدة ما ديقا اما شقاق الدنيا iyo ganacs iyo wixii lamida ilmigi ba in la daneeyo in yarato markay yarato waxa lacaysa ki qaanay waa gabobaya waa tagaya waa dhimanaya wax ka reebayo ma jira markaa sidaas culimada tagitaan koodu u yahay tagitaan ka ilmiga hadithka abdullah ibn amr ibn aas fi sahihayn أي نبي قتل ما من صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء علم إله وحقوق هذا إنه علم هذا قاض حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا دي دولك مركح عالم لقوا يا دينتي قانو الله النقض تدكو حيث مجسنا يا مركح مضح جاهلين وحبك رانين فسئلوا مركح سألوا يدين يا دين تتكووا المسلمين دين بيوباهين سؤاله بيوغيسنيان فاافتوا بغير علم شات علماء قبانوا علم اسك دغياان ماركاس اي فتوون ياانو اقونداراي دادك اوو فتوونايا فضلوا واضلوا نبي صلى الله عليه وسلم ييغينا لومي دادكينا والوميين مارغ ماخاي كو إيمانيسا ان علمادو تاكتو طيب وانا تنهد شرتو يعني وها لغا محو اهياد لوغا محو اهي لو لو فودويستاي باراشاد علميغا diniiga marka labaadna waxa weeytaa si waamid culimadu tagta wajiga labaadii wax weeyay akhiru zaman ka markay dunyadu gaba gabo tahay cilmiga dhan bay inuu ilaahay qaado oo ay isugu soo haddo dunyada dad jahilina ku wajaha laa tayib asasta radi ibn abi shayba iyo girkii waxay ka wariyey shadaad ibn ma'qil alhamdulillah muslimu kama qali oo dhahay in awwala ma tafqiduuna min dinikum al-amanah وخا اوغو هوراي سي دينتينا ادواي دونتان وا اماناده اماناده اميشا كبخيس طيب واتن هاد الشرتوا يعني نروح امينه الى تهشايي و نادر واخر ما تفقدون الصلاه وحا اوغو دنبايي دينتا ادويدان وا صلاه يعني مير صلاه لا تغي ديني ما لاب نو markasa wuxuu yiri wa kayf yirfa wa qad athbathahu Allahu fi sudurina wa athbathnahu fi mushahifina seba ilahi quraanka u qadaya ayadu an labtanada ku sugnon xifidinay mushahifta na an ku sugnon qornay kutubtina wa ku qoray way no yaalan labtana wa ku jira wa xifidisana se loo qadaya markasa yusra alayhi laylan fala yutraku minhu shay'in fi sadri rajulin wala misah habeenba lugu soo gooreyn quraanka laptop ku jireen waa laga saari kiimo saaxibta ku yeelayna waa la tirtir waxa lagu waa bariisan uun quraan la aan iyo ilmilaan ayay dadkii markay iimaanay markaas waxuu akhriyay abdullahi mas'ud ayada ku jirta fi surati al-isra wala in shaina lan dhahabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu lak bih aliina wakila markii nabiga lo sheegay naxmadda quraanka ayaa maxuu ilaahay wuxuu ku leeyahay hadaan doono wixii goban ka qaadanayna wa ka qaadan lahayn hadaanu doono tayb marka hadiidkaasi in aakhiri zaman ka quraankii ilmiga la rafinayo si ahentisa loo qaadi doono waa jira riwaayad kale la wulee tayb intaas marka waxa tilmaamaysa ahemiyadda uu ilmigu leeyahay ilmigu inta ummada dhexdeeda yaalo نولل با تعالى نود غليها تعالى خير با يا الله مر ول و علم انه نسقامه يعني الدنيا دينا دي خلل با غليا اخرت دينا دي دي اسكبد العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه العلم علمي يا صاحي صاحبه،, صاحبه صاحبه يستغفر يستغفر واحد مضاف ويديه li saahibihi ilmiga ninka oo saahibka ama xidda oo saahibka waxa demidaaf u waydiya Allahu ha u waydiya ahlus samawati samawatka ahl kooda iyo wal ardiina iyo dulalka ahl kooda min lama min bay uga waydiyaan dambiyar lama bimaana lama ko waxa li dad ama muqarabatu al ma'siyah ina dambiga ku dhawaato ama in dambiga yar baa li dad lamaamka aka quraanka kariimka الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم علمي مركا يا صاحي يستغفر لصاحبه روح علمي خنبارسن وحا دميداف الله ويدين يا اهل السماوات والارضين من لبب دم يروغل كذاك كذاك كاهره حالو لميده يستغفر روح دميداف اويدين يا صاحب العلم الحيان مليده وفي لوججين بدو سلكه كو جيره لوجج كو معدم البحر وبدو ماشي او بدان تيبيهو بده مولكا او في لوججين كو سغن من البحر بادها يستغفر واحد بدا في يدين الحيتان او في لوججين كو سغن من البحر بادها كميدا له لصاحبي العلم بيو يدين في الضوء مال نمد دخديه والظلم يحبين كدخديسو يعني حل قيفتنك يحل قمغدك ابا خلي ولبا الاهيب دمي داف ويدينيا حوتلمميا فضلك ضدك علمي خنبارسن طبعا علمينا كو دقم حق سنه غوتا لاغادليا امر ولبا خصوصنا قودب كا اسغا وحا الاهيب دمي داف اويديو تبارك وتعالى مخلوقاتك يا الهي اوبريا <تصفح> سماواتك سره ولايكتك جيرته اي مخلوقاتك دوللك كا كو نولبا الاهيب دمي داف اويدينيان روحه علمي خنبارسن ددکنا بریا سیده کله حتا ملایګه یی حوانا حیوانات ک بییها کو نول ای بادها کو جیره ییگونا سیده کله الای هیی او بریا یان نبی کو صلی الله علیه وسلم و ییلی ان العالما لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء حدیث کا سو تلمامی مخلوقات ک سمادا کو نول یی دุลکا کو نول Yomaleiga bada ku jire intuba Ilaahay bay damaday oo diinayaan ninka caalimka ah ee diinta aqoonteda xambaarsan way baahanahay. Aadid kala waqiyaha inallaaha wa malaaikatuhu wa ahl as-samawati wal aradin hatta namlat fi juhriha wa hatta al-huta laysalluna ala muallim in nas al-khayr. Malaa Allah ya malaaiktis ya samawaat ka makhluqaat kunu ya bulka hatta quraanjada godkeeda ku jirta baati wa hatta malaygabiya gujirba han noqdee waxay u duceynayaan dadka ruuxa khayrka baraya muallimul nasil khayr as-salatu min allahi sanaa ilahi wa amanaya makhluqat kun way u duceynayaan way macna arintaasu tilmaamay tayb al-ilmu ilmiqi ya saahi saahi wa ya saahi wa ya saahi oo tarxiim lagu sameeyay wa qadaashilaga goyay ذا علمي نحوه ادكرنيسان العلم علمي علمي يا صاحي صاحي هو يستغفر وحده مداف ويدينها لصاحبه اهل السماوات سمواتك اهل كوده والارضين ودولكه اهل كوده من لم من ذنب حقبي او ويدينان الله ان يغفوا كذاك كهر حالو لميديا يستغفر وحده مداف ويدينها الحيتان ملائكه الحيوانات كبد كنول فيل وججن قوس في <تصفيق> لجاجن كسغن يعني ما هو هي بدا مشاي او بادانته ومن البحار بدها له اسغاي او يدين يا في الضوء افتين كدحديس والظلم مكديه دحدود ما لين يا حباين با لغ ودا طيب علمادو حي ليهين ان اله دميراه او يديان مخلوقات كاسي وحي كتو سايساب ليهين ان نفغا علمغا شريعه oo san xasku ahayn aadamee ee hatta makhluqat ka kunoolbada iyo kuwa bariga kunoolba cilmigaas ayaguu intifaxsanayaa say intifaxsanayaan laana ilmbu aadamee dhulka kunoola iyo insiga iyo jiniga saqaleenkiiba xumaanta ka celinaya xumaanta hadii laga celiyo maxaa iimaaneysa barwaa qa imaneys barwkiiba daaya dhulkiiba barwaqoobaya barwaqadan ay ka dhaxaysa way ka dhaxaysa aadamii iyo makhluuq kalli ka dhaxaysa saas daradeed cilmiga nafxigiisu ayago dhan buu gaadhaya quraanchada goadka ku jirto gaadhaya saas daradeed be quraanchada u duuxeynaysa oo kuwani u duuxeynayaan xalashaani nafxiga waxa gaadhay nafxiga ayaa gaadhayo saasu shamilu yahay macna oo ilaa waxan dhacaya ma asabakum min musibatin wa bima kasabat aydikum wa dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas فإن بيضاً آدموه قلياً كيناً لباتوين كدولك دعايا هذه مركة دنبيدي يرادان مصائبتي ما يرانيس مصائبت مركة يراتانا مصائبتا يراتي وحا انتفاع سنيا مخلوقاتك يردان طيب ساسا مركة إسامين أولا دهائب إليهن وخارج وخارج في طلاب العلم محتسباً مجاهد في سبيل الله أي كمي وخارج مد بحي في طلاب العلم وعلمك الرادين تساوب بحي محتسبا حاليا مد أجل الرادين أي مجاهد ومد جهادية في سبيل الله يجيد كإله يكون جهادية أي كمي مجاهد كيسر وميستران طيب أما أي كمي يعني وحوي قيسي مد كيسر وميستران مية كاتل هذا هو معنى طيب كلمة أيو waxaa loo isticmaalo macaanideeda kamida sida ibn hisham al-mughri al-labib ka u sheegayo waxa kamida marmarka qarkood iyadoo mushaddada oo munakkara aba la keenaa oo bimaana al-kamal loo leejida macna al-kamal waxaad leedahay midtana zayd rajul ayu rajul ah sa sa le faatima imraat ayu imra ah yaani wehweena dhamaystiran ba laga wada kamidana waxa laga wada kelimatu kami wa hawiyan iyadana kemigo waxa laydahda ee wa dagaaliyahaanka gaashanka xidhay kemi wa laydahd oo druucda xidhay kemiga waxa kalo laydahda wa geesiga geesiga dhirran oo la dhaamaana adiga mujahid damashqaran bu ko wada maana baytku wax weeyaan weli wuxu ka hallaya talib al-ilm iyey ilmiga laftiisa sharafka uulayahay ruux baxay booli oo ilmii raadintiisoo u baxay gurigiisa ka baxay asagoo Ilaahay ajir ka raadsanay oo dankan kale lahayn lillaahi wa ihlaas kaas iyo mujaahid fi sabilillah mid ka u baxay dagaalka iyo cadawga Ilaahay la dagaalamay iyo isagoo waba mujaahid buleh tayb mujaahido kale lumdi hay anaa wax wey sidaas waxa ku yimid اثار يا حديث الكتيم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع او دعونا نسون كيسسد كل و هو كوري اي انه نبينا صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم ياته الا لخير يتعلمه مساجد كيغن روحي يمد او ييمد اون خير, خير او برته او كليا خيره كبرته علم او يعلمه ام خير او دت كبروا المسجد فهو بمنزله المجاهد في سبيل الله yaani ruuxulimid yahay mid ila hadjidkiisa ku jihada iyo la minziliyo laboosya wa man jaa li gair dhalka sida waxaan ahay ruuxo yimid masajidkiibuu yidana kaluuleed faa huwa bimanzila rajul yandhuru ila mataa gairihuhu ruuxulimid yahay sidin in too meel yimid dad kale alaabtoda ku mashquulsan oo fiirsanayo daawanayo oo man turdo dad kale wuxuu hadda daawato maxaa kaasuu gali ee dad kale wuxuu ku mashquulsay marka ruuha uu yimid in uu u baxay inuu waxbarto ama waxbaro wa mujahid Al-Imam ibn Qayyim alayhi rahmatullah markuu ka hadlaye isaguna wuxuu yiri wa innamaj'ila talab al-ilm min sabiilillah ilmi gaddal kiisa waxa laga dhigay fi sabiilillah walaghdari sabiilillah walaghdari li'annahu qiwamu al-islam li'anna islam ka ku taagan kama anna qiwamu bil jihad sida islam ka istaagii suu jihad ka ugu taagan yahay ba ilmiguna oo islaamku ku istaagay suu'ada baa wuxuu markan laana jehaadku waa laba nooc weer jehaad bil yadii wasinan jehaad lagu ista lagu dagaalamo gacanta iyo waranka hubka lagu dagaalamo ka waa jehaad jehaadkan noocaas dadka ka qayb gala way badan yihiin dadka ka qayb gali kara gali kara noocaas way badan yihiin oo baahnaa wax badan wax uga inaad hubka barato sidaa lagu dagaalamo baa saadu baahnaa qoriga sida loorido madfaca loorido seefta lugu dagaalamo taatiga dagaalka tobar yar baahanta kadiwna hatta hada gel jirta waa dilig waa dil karta gel jiraha waxa ka khatar sare magalka kanu caas marka kanu caas ee hubka lugu dagaalamayo ninkasta waa geli kara waddii sano nooca labaad waxa weey al jihad bil hujjati wal bayan in lugu dagaalamo xujo iyo haqo la adeeyo oo jihadul lisaa waxa marka مركاس ويري و هذا جهاد الخاص من اتباع الرسل وهو جهاد الائمه جهاد كنوع يشخص كاه الرسول شادد كالراعي يا ائمه الجهاد كودو kaas yabo وهو افضل الجهادين لبد الجهاد ميد كودو فلديق بدن او kaas yir لعدم منفعتي وشده مؤنته لان النفع قيصا يا بدن دبكي سنو بدن يهاو ددك marka la baranayo dariqa lo marii wa wa dibaden wa lugu rafaada yigu soo orad ma wa katre aadaa aadaa waba deen saas daradit allah tbaraka wa taala murku yiri ee makhun ah wajahidum de jihadkan kabiran wajahidum bi bilquran jihadkan kabiran wa aya makkiya makay kusoo dagtay xiligaan jihadka seefta iyo gacan tu mashruu ma ahayn inta makala joogay kufu aydi ku baala joogay somal gacan ha qaadina لكن الله جهادك قرانك ودادك لغاارسيه الى حق هي حججته ووخو كدغي جهاد وين كدغي وجاهدهم به جهادا كبيرا مركو جهاد الخاصه ولي هي ابن القيم عليه رحمه الله طيب لابدودا وا لو باهين و وخو ليه هي الامام الخطيب البغدادي عليه رحمه الله في كتاب كتابه الفقه والمتفقه لابدودا مركو كهدلي وخو ليه لابدودا minna dulka muslimiinta lagu ilaaliyaa xurumaadkooda oo waajibaadka jihadka gacanta midkana shariicada lagu ilaaliyaa waajibaadka cilmiga iyo xujada labada midki la waayebo umadu ma jirri karto leey labaduba waa lagaamarmaan tayib وخارج المركب مدبحي في طلب العلم علم جرادنتيسه وبحي مختصبا حالو يهمد اجر رادين مجاهيدون وفي سبيل الله ايكمي مجاهد midki sadamay istiran wa ama geesi damay istiran وان اجنحه او ان اجنحه الاملاك تبسطها لطالبه رضا منهم بصنعهم وان اجنحه الاملاك ملائكه قربها تبسطها ويفيدنها لطالبه علمك قوه طلبيه يفيدنها رضا راضي هاندردت منهم اي راضي كتتهي بصنعههم وحي سمينيان يعني وحي سمينيان راضي اي رمي وهاي رالي كين طيب احط الماء ميه حديث كانبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع ملائكته قربها ادغتا روح طالب العلم جاي قربها ادغتا يدو راليكهه وحا اوصمينه علمي رادينيه طيب حديث كي شذو كليته صحيح مسلم أيام عنها تلمام يوحنوش هذا حديث كذلك في الصحيح صحيح مسلم كذلك من حديث أبي هريرة مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدار نسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ضد هدى كل مان وإله قرغريس كم يذكو كل مان كتابك إله بأخرين يان وإصبار يان وحاكوسه دقيس حسلوني نحارث إلهي <سؤال> بعد دبولس ملائكته اسكوريتشينس الله انه ملائكته اكتي سابو وشيغياو او اكتودا كхуسايا تبارك وتعالى marka malaaiktaha garbaha u dhigaysa waxa ay dalbayaan iyo shaqadooda iyo hawshan aan raali lagayay oo la jicil yahay waxna wa in ajnahat ajnihat al amlaaki malaaiktah garbahaeda tabsutha wa yufiduna isan li talibihi li talibi al ilm ilmiga ku waraadiyo u fidineysa رضا منهم رضا راضي أهانشوء ومنهم من الأملاك ملايك تحقو ذكاء هذا بصنعهم طالب العلم أما طلبة العلم الصنع هو ذلك أي رالي كيهنو أي شعليهم بمعنى و السالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسمي و السالكون كو قادة طريق العلم علمه كتكيسه كذلك علمه كره يسلكهم وحوقات سياء إلى الجنان جنوين حقوده طريقا شدب الىه قدسيه الى الجنان جنوين حقوده حاله اهدى طريقا شدب وحقدسيه بارئ النسم نفخ يلك الله ابورى بارئ النسم وفاعل باركاس يسلكهم فاعل قدواه يسلكهم بارئ النسم طريقا الى الجنان صافي معنا يا او الى الجنان ذا جاريه مجرور كاسي طريقا تكون تعلقيه طريقا تضمنه تانوو تلمااميا طالب العلم جيتكه او هايو اي او علمي كو رادينايو وا طريقي جناده وا طريقي جناده و خي جناده لغه هيل ليها ايو يعني رادينيا علمي او رادينايو ايا سبب او نوكون دونا انو جناده غالو وا كو ومد لبااده علمين لفتيسا طريقا او هي لفتيسا سقد كان او سقد بو الهي رالي كيه وحي الهي رالي كيه هنا و شانالو غلا و حوره تلماميا حديثي رسول كرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سكن كيميت كي من حديث ابي هريره حديث دير وي قيب كميدا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه روحي جد مره وعلمي كورا دينيو الله با و هو اسهلاه jid oo janada u maro yani dariiqi janada lo mariilaha ba lo sahleyaaw yimaana asaga ba dariiqi janada macna marka wasaalikuna kuwa qaadaa dariiqa ilmi ilmiga jidkiisa qaadaya yaslukhum wuhu qadsinaya bari'un nasami nafafyalka allah aburay ba wuhu qadsinaya dariiqan jid bu qadsinaya dariiqa soo ilal jinani jannooyinka hagooda ay u maran dariiqi janada ay u marilaayen ايو الا قادسين يا او سهليايا وافجينيا ويمعنا طيب يعني عمل كاسه جنادودي كغليان او الله يكوغلينا توبارك وتعالى والسامع العلم والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا اياه في الامم فيا نظرته إذ, اذ كان متصفا بدا بدعوه خير الخلق كلهم والسامع روح دغيسانيا العلم علمي دغيساني والواعي مثك فهميه يا والواعي مثك ويلينيه ليحفظه صو حفظه مؤديا حاله يهمد غدنيا علمي ناشرا اوفافنيه ياهو علمي في الامم اممها دحدودها كوفافنيه فيا نظارته وكي عدانتس يا نظارته يا قومي واحد. دات كيو لياب وجهي سا دلالي و وجه دلالكيسا اذ وقتي يعني وحوه الضلاله كانه اهدى متصفا متكوسيفسان بذاكاس اه وجهي سا دلالي و ماركو كوسيفسان يحي ارامها ان سو شيغن او علمي بارشديسا حفضديسا غودشديس طيب بدعوه خير الخلق خلقك اوغو خير بدن بريديسا سببته دونا arinta ku heleya kullihim do manta saasimaana khalqi gootnki ugu fadlibna ayasa ugu ducee oo nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam bimaana ruuxi ilmiga barta oo xifdhiya oo fahma oo dadka gaar siya nabi maxamed wuxuu ugu ducee sallallahu alayhi wasallam in ilahay wajigiisa iftiimiyo in wajigiisa ilahay uu khayr yahay wanaakad dalali hadiidkaasi علماء القار وحي كر شيغ ان متواتر هي صحابه بدن با وري نضر الله امرن سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه غير فقيه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه والرب حامل فقه ليس بفقيه طيب روايه لوحده ان نضر الله امرن سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها واشكيس الله افتيميو ruu hadiifkayga maqlay oo muxuu ahaayay weelayay oo xifdhiyay oo fahmay oo hadana gaadsiyay ka wacsigisa allah dhalaliyo nabi sallallahu alayhi wasallam marka wa imisa wa imisa arrimad wa afra arrimad wajigaagu inuu dhalaalo iftiimo ilaahi barakeeyo aqra calaamada allatiimaado afartaas nabi ku xidhay sallallahu alayhi wasallam ta koobad in ilmiga ruuxi uu dhegeysto u fariisto aw ku dadaal cilmiga dhageyshigii siinay inuu xilmi mad ka qaato tayb qodobka labaadna waxa uu wuxuu alwaciyo inuu cilmiga fahmo inuu yaani waxuu wuxuu garato oo fahmo laana midba cilmiga hanbarsan oo aan faqe ahayn ma fahansana lakiu hanbarsan quraankii wax hanbarsan yahay xadiithkii wax iftiisan yahay laakiin ma fahansana geyr faqe waa tayb midba cilmiga hanbaare oo wuxuu u geeynaa mid kaloo baraaya ka u baray baba kaga fakiisan isaga laan fiqiiga fahanka waa waxyi ilahay qaybiye waa lae aminka sheekha darasiga siinaya ardayga ardaygu aayada wuxuu ka fahmo inuu sheekhu ka fahmo waxa ki hadith yaa ali nabiy ali nabiy talib fahm ilaayb bihi waayta aayada marka xam barsanaanta ilmiga iyo fiqigu way kala duwan yahay inaad hanbaarsanto laakiin aadan faqee haa imba day kartaa marka inaad fahanto oo maxay ay garato taa saddexadna wax weeyaan inaad xifdido oo xifdigu marka wax u baahan yahay ilmiga inaad kor ka qabato quraankii hadiiiskii masaa'ishiisi waakaada ta afraada ugu dambeysana wax weey inaad gaarsiiso ballaqa haddanka gaarsiiyo ilmiga u khidmeeya afrtaasi ruuhi laga helo wajigiisa allah iftiimiyo saasu nabiga ugu daxay salallahu alayhi wasallam والسامع ميتك دغيسنيا العلم علمي والواعي يميتك ويلينيا ليحفظه سوو حفظيو معديا حالو يميت غدنيا ناشرا او فافينيا ياهو اسغا في الامم اممها دخدو كباينيا فيا نظارته فيقوم ويعناه تلقيو ليا بنظارته يعني دال وجه دلالكي اذ وقت كان اوهادي متصفا ميتك سفيسا بداكاس وعلمي ووعيي وحفظي اداك طيب نضاردا محاكناي بدعوه خير الخلق خلقك دم كلهم ضمانتود كي اوغو خير بدنا بريديسا سببتت والنبي صلى الله عليه وسلم اوغو دعيي تا سببتت با وجيسو كدلالاياوا كفاك في فضل اهل في فضل اهل العلم ان رفع من اجره درجات فوق غيرهم كفاك وحقو في النيوه في فضل اهل العلم ilmiga dadkiisa fadligooda taa waxaa kaaga filan an rufe in kor loo qaaday min ajlihi ilmiga daraadi darajaatin in darajooyiga kor loo qaaday fowq qayrihim mu'miniintii kale kor kooda in darajaad loo kor loo qaaday iyaga intaas kugu filan waay wuxuu tilmaamaya ayadi quraanka ah yarfa illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajaat waxa koo filan mu'miniintii kale oo iimaanki iyo amal ka saalihi ka dhixay inta iyaga laga saramariyo waliba darajada ma heey darajada in ay muuminiintii kala ka sarayaan oo laga saramariyo intaas kuugu filan wax kale raadin kafaaka waxa kuugu filan fi fadli ahli ilmi ahli ilmiga fadli gooda dhexdiisa waxa kuugu filan an rufi in la koriyo min ajrihi ilmiga darti darajatin la koriyo darajatin la koriyo fowq geyrhim iyaga intaan ahayna iyaga kasoo hadhay korkood wax iyaga kasoo hado muuminiintii kala in derecho yin laga kormariyay tayb yani waxa laga wadaa muuminiintii kale way in la jannada muumino ba gale jannada muumino ba gale aayadaana tilmaamayso dadka laga sar marinaayo waa muuminiintii kale yani cilmiga la wadaagin tayb wa kanu fadlu abina fil qadim ala amlaki bil ilmi min taalimi rabbihimi wa kana wuhuha fadlu abina abahin fadliki fil qadim hiliyadi hore hiliigi hore على الاملاك ملائكه كر كده لاغ فضيل بالعلم بها من تعليم ربهم رب قد بريدي سحقي سكا اهدى نبي ادم وحتلمى يا قصدي ادم نبي ادم ابهن يا دح مرتي يا ملائكه في صورتي ايه في صوره البقره لو هذا ام قبتي دهوره الله تبارك وتعالى امر كل ملائكه يري ادم السجود ya wah ilaheden yu sabbi yuseen ugu sujuudayna soma ed yani anaga kan mudan wa anaga dig dadin doonto oo dhulka fasaadin doonto oo kharibi doonto laana waxba ka ogaayeen ha yani marku ala yidbandi hila marku yidi dhulka waxan yeelaya khaliifa khaliifa dhulka yeelaya wah ilaheden taj'alu fiha man yufsitu fiha wa yasfiku ad-dimaa yaani adam yaru tisal raawdulkay lugu beero malaa'iktu marka xugbay ka haysa cilmi ilahi si uu yeesiibayaan mako dulkha fasaadin dhigna daadin baad ilahu ku abuuri bay dhaha Allah marka tabaraka wa ta'ala uu ruu rawaa'inu malaa'ikta garaw siyo aadamu inayna kulligood wada dulkha fasaadin inoo wada kharibneen kuwa khatara inay ku jiraan adam fadli geysay la tusaal raaw marka malaa'ikta maxaa lagu tusay maxook ma kursi ma chago maxoolo maya fadliga nabii aadam waxa lagu muujiyay cilmi baa lagu muujiyay malaa'iktu markaa ku garowsatay saasoo macna wa 'allama adama al-asmaa'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaa'ika waya jiray dhanbo ilaahay baray aadam kadi ibn magaciyadi baa malaa'ikta loo bandhigay alla wuxuu ku ri anbi'uun bi asmaa'i haa ula in kuntum saadiqeen hadee runtii inta malaa'igay magaciyadan ii sheega بركاسي گران وای حدی کرون وای ان اسکماینہ قصبنینی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا بده الهو <سؤال> وحن برتیم وای وح کلمنا قن کوونینا وحن برت کو جیران وای انك انت العلیم <سؤال> الحکیم <سؤال> برکاسور ربی تبارک وتعالى ادم امرای یا ادم انبههم باسماءهم بربل اشد ادمو ملائکۃ اشد مغحیدن معل ان انه قوا فلما انباهم باسماءهم wahyabi markuu magaxyadooda u sheegayo oo baray malaa'igti nabi aadam ayaa allah wuxuu kuu diri malaa'igtii alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun malaa'igti markaasay garowsatay faldiga aadam alayhi wa ala nabiyina sallallahu alayhi wa sallam subhanahu wa ta'ala markaa waxa lagu muujiyay ilmiyi malaa'igti oo u baray waxeena garaneen halkaasay markaa aabahan faldigiisa uu ku soo baxay ملائكتينا اي او سجداي marka maxaa ka fadlibada way marka wa kana wuhu fadhlu abina abah fadhliisa fil qadimi horan ala al amlaaki malaaikat ta korkeeda laga fadhilay bil ilmi ilmi sababti buha wax kale lagu ma fadhilina ilmi baa lagu fadhilay min taalimi rabbihim rabbika udbaridiisa hagiisa ka ahad rabbiba baray tabaarak wa taaala كذلك كان هناك رحالة لمدية يوسف ويوسف نبي يوسف لم تظهر مظاهرين فضيلته فضلقه من موقن للعالمين أنه يؤمن موقن بغير العلم والحكم وحن علم يحكمد أهين فضلق يوسف ومن موقن وحوة المامة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكي ولا له أي علك كردين كدبنا وكي قلص عطاء أي كلب بحين علك keed ibn wakiil la gatay oo gacan galay asagoo adoon aan loo yibsaday buuxu galay gacan nin wazir ah oo dowlad waziradeeda kamida bakii gurigiisa geeyay waki quruxdiisa ilaan quruxda ninkeed baa la siiyay nabi subaxani waalaayhi wa alaayhi wasalaatu wa as-sunaa nabi nooshay salaalahu alayhi wasalaam quruxdiisi yaa lagu fitnoobay Soomaa islaantii gurigeeda joogayna way ku fitnawday marki damaan haawshu way ka waynaato islaamiyi magaalada jago dambaab ku fidno wayba haa wa ku gaari macnaheyn lahan muxuu ahaay ee waxan bini bashar ba ma maada basharan in hada illa malakun kariim haa haawshu waa balad markii magaalada dambaab imtixaan galeeyba quruxdaas imtixaan ka keentay wa midii markii damba ay ka dhallatay nabi yusuf inuu xabsi ku galo soma xabsi buu ku galay لكن فضلي قيس يا حبس جي ما حك سو صار فضلي سنه موجيي مركي دمنه او قيمها يكو ييشو او دولتي وزير كا نوقدي ما قروح وياه يا ما علمي وياه صبرت مركي قروح يا ادويه تيمد وامتحان لكن مركو علم ييمد شرف يا قيمه يعني حبس جي نو وا كاسو باهي وا ريادي او فسر با لاغاد ليا بمعنى ila riyadi boqorke ee u fasiray nimankii riyoyinka fasiri jiray culimadii fasiri jirteen ay garan waayeen isagu fasiray ya sabab u hayd in xabsi laga soo saaro iyadana sabab u hayd markii dambe in laga dhigo wasiirka dhaqaalaha oo loo diibo khazaaintii oo dhan markii damaanay isagu wasiir oo xasnaadii dawladda ganta ku haya walaalihi xabsi galiyay walaaliisii gud ku riday xeelka wa ku yimid iyagu socoto Raashin Raadis qisadu waa dheer tahay jeddad waxa way taamarka نبي يوسف فضلك يس كما موقنين وحان علم اهين او قرخ يا دنيا يا waxaa kuma muqanin iy reeru ka soocheedo laakiin waxay kuma muqatay ilmibay kuma muqatay riyadi u fasirey oo ilmiga qonahayta macna taas u tilmaamay طيب كذاك كاهر حالو لميده يوسف يوسف لم تظهر ما موقنين ما موقنين هو مع عم بحن فضيلته فضلي يسو للعالمين وانك يا مخلوقه امم وقنن بغير العلم علم وحنكهن يا والحكمه يا حكمه وحنكهن كما موقنين علمي يا حكمتها فضلي سي موجسي ومقامك مركي دنبي او الله تبارك وتعالى كو غارس وماتباعك وماتباعكليم الله للخضر المعروف الا لعلم عنه منبهمي ومسالك اليد وما اتباع كلام كليم الله كي إلهي الله الله راعديس ميناء هان للخضير خضر أور راعي خضر كي المعروف إلا يقاني إلا لعلم علمي درتي ما يوحك لما هي علمي ما يوحك لما هي راعي داس علمي قاسو منبهي من قرصومي عنه كليم الله كقرصومي اه يادانا ووتيلماميا قسدي نبي موسى عليه السلام ايوه اي خضر دحمرتي خضر من نبي بوها مولب بوها مسالي دودي كجيرتا وي لكن شذا الراجح يحوك بدن انو اها نبي كميدا انبياده ساسه قران كظاهر كيو تلماميا هو سن ولي اها طيب نبي كاستولي واهي لكن ولي نيمده وها ودرى انو نبي اها ساسا حقا وما فعلته ها وما فعلته عن امر وما فعلته رب ذلك التاويل ها امر ذلك التاويل قصده دمادكدا marko gabagbayni tala an leeyahay kumaan samayn nibulee amar allah kuu samay soomaa waxan ka daato odhan yaani amar haga allah ka socdo wa طيب meela qadambeey qisada kugu tusaysa inuu nabi aha loo deliishan kareeyaa macna taayib qisadaasi waxay ku dhacday bil ixtiisar fi sahihayn sida ku suugan min xadiithii abdullahi ibn abbas nabi muuse alayhi wa ala nabina sallatu wasalam wadgaranaysan kalimullah isagu la wada ka wada kalimullah la anna ilahi toosbu ula hadlay wa kallama allah muusa taklima markii wax ugu bilaabanayna toosba loo la hadlay jibriil loo ma soo dirin إلهي با توصل له الله ساس تراديد با وحل يداه كليم الله كي لهي توصل له الله نبي موسى عليه السلام يسقو ريبني اسرائيل دح جوغا ayaa نيم با سؤال ويديه و هو كيريم موسى ددكيا او علمي بدن مرمربا موقت امتحان لو غو سودري ددكيا او علم با دولكا جوغا نبي موسى و خيل انا او علم بدن وانا غرتي و حق علم بدن دولكا كوما اوغا oo kitabkii tawreedaha iyo quraankaba muxuu ahaayay marka kutubta ilaahay soo dajiye dhammaantood marka la isku daro quraanka uway quraanka marka laga dhexna tawreed baa soo raacda ha injil tawreed ba ka way laana injil ayaa asluu ah tawreed waxaanu jeeda tawreed ba asluu ah injil marka kitabki nooca haba lagu soo dajiye kitab reebani israayil loo soo daji kitabkii uwayna baa loo soo daji asaguna wuxuu kamidii hay qulul azm gashanta rususha ugufad libadan shanta rususha ugufad libadan buku jira asagoo u saayay hadii la yiriya dunka ugu xilmi badan dadka joogaana ugu xilmi badan buul taasa lagu imtixaanay markaa sababtu waxa way dad sikir sariix libadan tahay waxa la raba hadii la yiraadayaa ugu xilmi badan in aad ilmiga ilaahay u xuliso allah aalamde allah aalamde laa nolulkahu wax kun walaad u ma ogid soomaa mana adankobin nabi muuse markaa tiiba markaa tiiba laga raacay alla marka wuxuu ku yiri adoon baajira ka cilmi badan oo dhulka jooga nabi muusa jabtu laa wax yahay muusan leh in ilaahu haduu cilmi yaqaanu hanugu batawreed baad isiisay inteeda igu filan ha tiis hawood sido cilmiga u jiclaa wuxuu yiri rabbi wuxuu seen ku gaadhaa haloo tilmaamay marka jidku maray laha sidoo ku tagi laha ويلكي خادم حسابك حيثه وتقصده قرنت صورتو سوره الكهف وكوتغي بعد تع اتينا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا والرفاده جدر الرفاد يا اون يا جمر رحله في طلب العلم حدو اوتغي او مركي دنبه او هلي او قادر او هلي و هو كيري هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشتى ما قرعا سين وحي الهي كبر تاغا برتو نبي موسى ولو ادكي يا markiba soo dhaw lama dhine shuruud ba lo dhige laana waxa iiman doono og yah qadar ilmi wuxu xambaarsan yahay uusan muusa waxba ogay nabi muusa xali salaam meesha markaa wal isqallici khatar ba iiman muusa no dul qaadan maay nabii muusa waxa xal khal khalda ay uduul qaadan maay khadirna oo og yahay waxaan inuu san nabii muusa alayhi salamuusan ogeeyna usudul qaadan doorin san garanaynin oo og yahay markaasoo yaaanu wuxuu dhigtay afef shuruudba loo dhige xaal ugu dhahay hadda in raacdo waxaan samaynay waxa adigu aragto ima waydiin kartaa ilaan aanu ku sheego samuu ku socon bay u raaxay hadiyar baanahay waan markaa ardego inuu sheekha shuruudi isagala waayay wajana iska qasbama ay ila hadan nin kela deecirale mabnasa ayi alay rahmatu allah ay wax layda waxa aan jiray nin xaragada jacal xaragada xalaasha dar quruxsan saaso nadiifiya ardada ka dhaxmoqdu ahan jiray walay markaa sheekh shibshaaykhdi seenin kamidii jiray harithul miskeen ayaa marku ku dhaxarkato dhax isaga fadhiya ayuu xumo jiree ninkan inay dawladdu soo dirsatay min kansa dar u daldalala wala haawul kalu usocda malin diib wuxuu ka arkay darsi wuu ka arkay xog u yiri adiga darsiga ma soo fadhiisan kartid sheekhu haddu ardig ku yira darsiga ma soo fadhiisan kartid ma soo fadhiisanahay waynu banaanka maro marka nasaa'i wuxuu sameen jira la yiri inuu darbiga gadaal ka fadhiisto ayuu marka sawtka sheekha dhageysan jira saas darad id buu kaga wariyay bay dhahay hadathani harithul miskin wa ana asma وانا اسمع وان مقله هي واحد مهر فديين marka muxuu ahay nabi muusa alayhi wa alannabiyina salatu wa salam shardigaas uu ku galay kadibna wakiila israaci wakiid dhacdooyinka saddexda dhex mareen ee quraanku ka sheekeeyay halkaasii nabi muusa alayhi alayhi alayhi alayhi wa alannabiyina salatu wa salam oo kaleemullaahi oo ilaahay tawreed siiyay oo ul azmika kamira inuu khadir dawaqalo maxa ka yanaa سفرت انت ليقنا او غلو مراديني علمي واه ساس بمعنى ومات تبع كلام الله كي الهي الهي لا هذلي راعيدي سمينن اهن للخضير خضر الراعي المعروف اي لا يقاني الا للعلم علم ويحكل ما راعذ عنه منبه من بهمن الا للعلم علم قاسو منبه من قرصونا عنه عن موسى عن كلام الله نبي موسى كقرصونا وا طيب مع فضله برسالات الاله له وموعد وسماع منه للكلم فضا ايش النبي موسوت الماما يا بيت كورو خدين مع فضله كلم الله فضلكي صلى لقب الفضيل ده اله وفضيل للقى وبرسالات الاله الرسالو ينسو كو فضيل له اسا كو فضيل وموعد ومع موعد للقى بلن بل الهه ودغته الهه ودغى وسماع دغيس لاله قبو منه الله حقيسه حالك للكريم او دغيسه اما وسماع او منه من كلام الله للكريم الله هادلكيسه او دغيست يعني حوت المامه يا فضائس النبي محسن الشيخني اسقو ان تابل او اه اله رسالاتكيسه او كفدلي وتعت المامه سايده قرانك ان نصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي الله يحوك فضلي رسالوينكيسه و هادلكيسه wa maw'idina wuxuu ka wada nabi muusa waki wa balanta lo qabtay wa waadna muusa 30 leelatan wa atmannaaha wa atmannaaha bi 10 sodan habeen balanna lo qabtay sodonkiya markii dhama toban ba loogu daray balantaasuu ku tagay nashiilahi kula balamita barakaa ta'ala ayuu markuu tagay isagoo ka haystay baasha wasama'in minhu lilkalim nawha alqawada dhageysii uu ilaahi hadalkiisay dhageysatay وكلم الله موسى تكليما إلهه الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماشي لو طلب لما مركو يمد يا إلهي لا حد لي توس ومركو ليه ربي أرني أنظر إليك صمأ إلهي اسكيتس عن كفري طيب طيب مركا انت سوذن اسغوله اسغوا إلهي كفد لي رسالاتكيس اسقو هي لا بالاماي اسقو هادلك الالهي توس ودغايستاي انتا با اسقو له او فضا ان شاء الله حدنا و هو قادر او راعي وحي اهيد علمي كماقنا او زياده انو هلو او راديي اهيد معناه مع فضله الله لقبه موسى فضل قيس اما كلم الكليم الله فضل قيس برساله فضل ديسوي مع فضله فضل ديسلق وبرسالات الالهي لوق فضل له اسقو وموعدن للاقو ومع موعدن وسماع يدغى سمين روح للكلمي هذل كلمه الله او دغ يست له لقبوا ان تاب اسغوله ايا حدثا و هو راعي خضر علم امبي اه وقدم المصطفى بالعلم حامله اعظم بذلك تقديم لذ ي قدم كفاهم ان غدوا للوحي اوحيه واضحت الايه منه في صدورهم وان غدوا وان غدوا كلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم وخصصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل امثاله في اصدق الكلم وقدمه هرمري المصطفى نبي صلى الله عليه وسلم بالعلم علمك سبتيسا حامله مثك حمبارسن علمك ايو هرمري النبي صلى الله عليه وسلم او قيدك كهرمري اعظم وينه بذلك ارنك ان الامر كدغتو اديلكرتا ان اد كدغتو تعجب كدغتن اديلكرتا اسمع بهم وابصر افعل افعل, أفعل لوضع واو والفعل للتفضيل وحاله لما التعجب اعظم اللوين بدنى ويمركاس ويابه وينى بدنى بذلك ارنكاسي تقديما هرمرن لذي قدمي متفلي اصاحيبه الهرمري وعلمي دخشديس قدم كله قدم الصدق كفهموا وكفلن ذلك علمي خنبارسن ان غدو اني اهادين للوحي وحي اني او اهادين او عيتا ويلل وحي الالهي سودجيه ويلكي حين لها اني نوقدين بابا كفلان يو اضحد اني اهات اي أحاطي... اياته قرانك منهم الى من الوحي حال كمدهين في صدورهم لابوده دخوده اني حت أحاطي... وحا كليته او كفلان اياته الالهي سودجيه يا هدلكيس انه لابتهد كو جيرو ان تاسنا وكفلان وان غدون ويكف لانته اني اهادين وكلا اكو وكيل في القيام استاغد به ها وحيقي او علميقي لو استاغد او لو استاقو. يعني لو استاغد قولا دنك هدلك وفعلا يا دنك فلك وتعليما يا بريد با لغير من غير كوده اي بران وخصهم حقوق خاصه لربنا ربكنا قسرا غاوين بخشيته عبسديس ويغا كو غابي ايغو كو اكيي خشيه ديس وعقلي امثاله يتسالياشي سفهم كودا تصالياشا صفي اصدق الكلمي هذا الميتكو غورمبان دخديسا اها اصدق الكلمي هو القران سوما اصدق محوها اي حديثك اها ان اصدق الحديث كلام الله ومن اصدق من الله حديثا مركا اصدق الكلمي وقرانك معنا wa hafida isha oo ku sheegay wuxuu rinbiga hormariyay dadka cilmiga xambaarsan qeyr koodbu ka hormariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam hormariyntaasi munaasabaad kale gidisambe ku timid wa marka koobaad marka salaad la tuukanayo dadka quraanka xambaarsan iyo cilmigiisa baa la hormariyaa jahilka gadaalba la mariyaa tayib nabiga sallallahu alayhi wasallam abra bin salim ahadiiskiis markay uu yimaadeen waki ku yiri salaadatu kada خلقاتكذا سلاد هبلنا حتي الى تكذا سلاد عمركي سو حاضرته وقتي كده ميد هيدين ادمه وليامكم اكثركم قرانا متك ايدين كو قران بدن هيدين تجيو واغا وها ودا سخداي قران بنيده يا علمي بادين ويسودين علمي يا قران كو ويسودين لان روح القران كبدن يقانا فقهي وفهمي القرانك انا ددكو كا بدي انت بدن لكن زمن دنبا وها كلا فوقي quraanka lafadigiisi iyo fahamki macnihiiba kala fuqey markaasa waxaad arkeyso dad quraanka xifdiisan oo xambaarsan macnihiina waxba garaneyn sidaa macallimiintan u badanyeen iyo xufaad ee quraanka u badanyeen arintaasii waa arinta tilmaamayaan xulimadu ay leeyihiin waxay kamid tahay bidhaha gadalka yimid waay wajiina waagii hore waagii hore waxay ahayd ninka quraanka xambaarsan fahanka quraankana wax xambaarsana sidaas u macnaa tayb ostaaz dradid ba imam shafi'i alayhi rahmatullah markii nabigu yiri umul qawma aqraahum lakiitaabillaah dadka waxaa imaam uu noqonayo ruuxa quraanka ugu akhirsiiqaana aqraahum imaam shafiicuhu wuxuu yiri waxaa laga wada afqahum ruuxa ugu fakiisan sababtoo ah wuxuu aqraahum bimaana afqahum bay ka dhiganti saasay haydii macnahe ilay tayb wuxuu leeyahay cabru ibn salima soo nabigu ma dhihin ninka idin ku quraan badar haydintu jiyo cabru ibn salama wiil yar buuha adiilays firfiriy wiilki yar waxa quraan badan wala waay tayib madina la jooga macna asag wuxuu samayn jiray dadka socotada ee nabiga intay la kulmeen wuxuu quraan ka soo qaatay ayuu jiidka kula kulmi jiray waay ilma yar oo xoola la jooga mise magaalada jooga marka wixii uu ka maqluu qaban jiray dadka socotada wuxuu ka maqluu bawsan jiray iska xifdin jiray qaban jirayo quraan badan ba marka uu ururay seeno wa ilma yar madam oo ilmi diiye eriye ay ugu na quraan badan yahay marka natujide markasi lihcin waya misawa to dojir ha to dobe jir oo dayash ku do to kan haya ma halka geeyaa ya ilmi ba halka geeyaa ila oo yiri mhu ahay waagaasi dharka yaraan jirayo qaid yar baan qabiib markaa oo gaaban marka markaan sujuudo dhabaysha intay timaado bay iga faydibo ani go'so dadkii ku tujirey ayaa islaam baan soo aqmartay markaas waxay tiiri buuray war imamkiina dabadiisa naga qariya markii waxa mariyay la isoo gaday buuray mariyaba mariyanka dhalay mariyala isoo gaday marka nabigu sallallahu alayhi wasallam al imam fi salaatihu hurmariyay wuxuu ku hormariyay cilmi sababti markii la asayay amwaada way nuqti dadka in la islaaso dad muslimiino badan hadii hal mar la wada laayo ama wada dhintaan mid walba qabri gooniyo loo qodi kari waayo waa la islaas aashi kara dagaalkii u xud markii saxaaba badan la lahayay nabigu sallallahu isalaam laba ninba hal qabri isoo geejiray tayib hal marana wada wa ku wada kan fijeeray markaasi nabigu u dhigeeyay sallallahu isalaam ayyuhum ak ayyuhum akthar akhdan lilqur'an koodee ba quraanka qadashadiisa ugu badiya mid kood markii liirada kana ugu badiya kaas uu nabigu hormarijire sallallahu alayhi wasallam lixudka ku hormarijire marka munaasabad farabadan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam oo cilmiga dadkiisa dadka kale ka hormariyay tayib lidi qidam qidam ka wuxu qadam in wuxu ka wadaa macna qadam fi alilm wa taallum yaani wa yaani fadli wa macna sabiqo ya fadli wa hormarij waxa ku filan buu ka faahum an ghadu lililm awiyatan arin waxa ku filan dadka cilmiga xambaarsan ina cilmigi iyo waxyigi ilaahay soo dajiye ay u yihiin weelal qulubtooda weelal wa weelka wad ogtahayo midana wax badan buuqadi midana wax yirbuuqadi sooma qulubtuna waa sidaas oo kale wa qalbi ilaahay wuxuu si faham aan aadi ahayn ruuxu qadi kara ruux badan midana wax yirbuuqadi kara qarnowaba iska maray hin marka taasi waamid ومدلبا دي اله اياته هيس القران كا اها باي لابتا كسيدان انتا سافدلي اوغو فيلان واك ايلاه تلمام تبارك وتعالى بل هو ايات مبينات في صدور الذين اوتوا العلم قرانكي واايه عدعد او ددك علمي لاسي لابوده كجرو طيب ويخفدي سنيه تا با فضل اوغو فيلان وخا كلو فضل اوغو فيلان ا ان اي wakil yaani wahu wakala fi al-qiyami bihi ilmigi in laysu taago haga in ay ku hadlaan in ay ku dhaqmaan in ay dadka gaarsiyaan ayaga wakila ayaga wakila waxay wakil ka yihiin rasuulki ilaahi u soo xilsaaray ilaan reebani israa'iilo inaga horeeyay marku nabii tagaba nabii ba ilaahi badalkii soo dir jiray nabiga saadiinta ku hoggaamin jiray ummada nabii maxamed sallallahu alayhi wasallam rasuulkeeda ugu dambeey rasuul Ilaahay soo diro beer booski marka rasuulka masuuliyaddi in diinta dadka la gaarsiiyo ya wakiil uga ah culimada wakiil uga ah marka waxa ku filan in ay wakiilihiino ilmigi inay ku dhaqmaan dadka inay gaarsiian inay dhanka wakiil uga yihiin tayb taa saw ku filan saas radid wa ibn al qayyim alayhi rahmatullah wuxuu tilmaamay waxa kitabkiisa ku magacaabay i'laamul muwaqqi'in 'an rabbil 'aalameen ninku markoo mas'alad fatwanayo wuxuu ka dhigan yahay ruux saxiix yahay ilaahi ba saayiri oo kale ilaahi wax ka saxiix yahay somaliga yani ilaahi ba saaqaba ilaahi ba sidaayiri halista marku tilmaami maana waxaa kale to iyada ku filan boodi waxasahum rabbuna qasran bi khashyatihi ilaahi ayaga wuxuu ku koobo ku khaasaylay ab sidis cid ilaahi ka absta ayaga kaliyu ka dhigan حوت الباب يا ايتي اهي ها انما يخشى الله من عباده العلماء حجب وحصر يقصر وكجرا انما انما ايد ادته حصر وقصر ساسه معناه علماء امبا الهك بقا كيلكود با كبقى. الله كبا ساسه معناه ايغو مره كو كوي الله absi disa absi sunada wati janada lagu galay waay tayib wa hakal to iyo ilahay ku khaasiyay miisaal nadiisa tusaalayaasha quraanka ku sheegay fahmkooda quraanku soo tusaalayaal ma bixiyo yaani waxa weerna si toos quraanku wixii u sharxa marna uslub karno maraayo tusaaley fahmkada dadka u soo dhaweynaya macnaha ayaa wax lagu cadeeyaa saas macna mar adduunyadaaba midal laga bixinaya mar aakhira midal laga bixinaya mar muxuu ahaay ee muxuu ahaay waxa midal laga waxyaala farbadan macaanidan baa la doonaya sidii shay muuqdo kale loo ekeysiinaya si loo fahmo marka amthilada quraanka ilaahay bixinayo ya fahma culimadu ma fahmo ayadana waxa u tilmaamay aayadii ahay ha aayadi ku jirtay fi suurat alankaboot ay alla yiri tabaaraka wa ta'ala wa tilkal amthalu nadribaha lin nas وما يعقلها الا العالمون تصل يا شاس وحفه فهمه من دلك علمي قال ايذا سوحى ايمانيسا بعد ايش بعد ايدي مثالك بحسيد سوما مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون بعدها بايه aya waxaa iimaaneysa wa tilka amsalu nadribha lin nas wama yaqilha illa al alim yani waxyelaha ilaahay kaso haray labar iyo laabudayo aya waxaa lugu mithaaliyay sida baash la yirada xaarda gurigeedoo kaleed nin xaara gurigeed hoos galay oo kulayl buka calayri ama qabow ama rub ya yeah, somal ilaa ma fadi waxan waxba ka xirinay boo hospfadiya taa waxa la mid ah ruuxa ciidan ilaahay aheen wax ka raadsaday oo bariyay bool kanaa cu hospfadiya bool muxuu ahay ee baashi ah aro bool aro hospfadiya ya mid ka qabriga dul fadiya wadaa dinta dul fadiya mid ka muxuu ahay geed ka masaxanayo iyo mid dagax isku tirtiraya iyo yaani waxa weey caar bool keed waah waxa kale ma is وخبا ير كاسو كريمه الجرواه مركا مثالك ايا فهمي كروي وما يعقيلها الا العالمون امثله القران كمركا وخا فهمه دتك علمي لي ايغو الله كو قاسيلي فهمك ايغا معله طيب علماء المسلمين تقار بانو كميدا اما قار كميدا مركي القران كاخرين يانو مثالدي سو قار كميدا فهمي وايان وي او جيرين او خاي ديي جيرين جاهل بان حذا مثالدي القران كفهمي لا اه ما شعوكم هي بجاه البعنة طيب وحكّلو الشيخ ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في الصمم الكامل كتشوشين هذا بالله التوفيق وصلي الله وصلى الله وبركة على نبينا محمد وعلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله وبركة